اربعي ما في تحت علي حاجه شعلات السورى يسي لا حاجه عقربلا يا حلمت نا نرد فالمجد الشوق في ثابت لله رامس راو هو نيشا اهاثا حوا لون وفدا هو الضياء دولا ينت في العرى فجرا الاهيالك صاوتت فوشو هذا اباك تو دارك في ومبا ايتها الصح ابا كل عرش ادعي اي قاض الحر لك يضل عقاب عدل البيت عاد واجب في يوم الاربعاء اراهم ما حسن يصدع نور يا سل اثر ال حادث ذكرى على دموع تنبقى لا امر يستني تبعث علىامل قال لي له تا كثير اوسيا او وحديث ما ه الفار بان الحسين اوعى انت ذاير يا ويل بين الشوق الليل بالأرض تزعى كربل ها هنا ها هنا أي رجال زهري صرها في العارة ها هنا وكرب وفل اها هنا ما هبن اسل بنه تو مو نوجي ماها هونا تدرح الاطفال لَمْ يَرُفَّنْ أَوْ قَادُ حَتَّى بِاليَدِ السَّلَوُعَ قَوَّى جَبَوُهَا أَخْرَاقُ مِنْ هَلْخِيبَ أَبَطَشَ الوَحْشُ بيت راس الطاهري حارب على رجل لله ظلم وعينك قد امتكي القصيدة قويلة وعتي نزل وراها. ها لها سهر دعاة الجاهلية ها هنا أبت إلى سهر دعاة الجاهلية حاولوا اطفاء نور الله الوزيط طار جوشي غزاعة للمرتضة خير الباري تتباع الأمة في ظلم الداعي ابن الجادي. I am fine. الأخلاق وزينا بأرض الغاضرية فتك بالمؤمنين فأزير وطاعي هكذا قد أسلم العصر إلى طاق القيام aha hona aha hona اكبر قد اصطاقه طغن الجنات وراضي عن ضاميء روضه بالنبل الروم وصاق بندان في نصرات الزبط الحياة هو الحسين نص مظلمه واتصدره خايل الضبا كهفلا كيف لو نبيعه على تلك العذاب المؤلم كيف لو نبكي غالى تلك الرسايا المعلمة قد بكت قبل خلق في الأرض كل شاهنة. قد باكته قبل خلف الارض كل الكائنات يا له جرح دافي في قلوب المؤمنين سوف يبقى حزننا فيه الى يوم الفي ما قات هو باك ذايل مول اصغى للرزل ما هون كمراء في حجر الرت كم رأى عزى حسين تبطي في حجر الغزو يلفام النحر ويرنو الصدر والدمغ هاطو فإذا حسين فوقاه تجري ويوم اذا فاض روح سي انفع قه تجري رخي هو اذا هو الاسر يا واذا العذ والخضر تسكو تنظر احيانا والهي شي هذا وكبيته طول قل بغيتن هذا هذا آل بيت يا مسلمي ليس فيكم من موعي خرقت يا مسلمي ليس لي فيكم موعي بعد ما قد فقدت في كربل كل عيم او بعك جاء رومس اسقاع الا روزي ما هو كمراء را الساعه قول في حجر الرتو يا الفهم ان خرايا يا مغاثه حضر حسين لن تجري الخيول هو اذا الذوع يا ظلم حي ما قل اشريعه هو بعد العز والخدر تكون تنظر العيون والأيدي حال الركب تطول واسي يا طلب زيتا هلوها على الابتل صار خد يا مسلمين الا يسالي فيكم معطله يا مسلمين فارا يا مسلمين ليس لي الا يسالي لي لي فيكم بعد ما قد فقدت في خراب كل حي ورساله للحسين الولي لذويه سوا هي <متحدث> لقاصيد القابر احكي احكي احمد الريسال اسمع هي لقاصيد القابر احكي احمد الريسال اسمع ابدا ام الراحه يدمك شاهد عن ما يحبت لي الصعب جاعتك تطر روحك عبرض السجع قيل لان صعر لك يا حسين. ما فدق عليك بعض ايامك عافات الروح ايامك عافات الروح وبلغه ربات عيش شجتا وبلغه ربات عيش شجتا انا سوا هي دويه لاكي منا فسمات انت او بوجه جمالي وين هي عاق الصاف سعاقتل طال روحي جابر ابو الشجاع اجي لا الفاري لك يا حسين اما فديك علي يا كبعد ايام اشع او بلغ اربع عيشه جاع او كلت ها جايب طروه او ما خالفه جويا الان نفس ولو ساعة عنك نبتعد يحتيح وانت عايش ويان ومعني انت فتح ونشعر بالوفي مثل اللي وفي الدين أهو مشي زولا تهجيري وتهجين وحده بينا احتاروا والظل لا الشعفاح رد بي يا طير الدهب تيت <تصفيق> قلت ارادونا ولو ساعة بس هل يلا عدنا لو تنفروا ما فعلنا شبار ارادونا يشي ويام او مالك اكثر فرصات لا والله او مثل اللي واقف في الزين ارا وانا اشكي ترى لا انتهي يا الشاب غريب يحيى الزين انت إيه في شيء كل و بانهم خريف في الموج المعاي تريكوا اكبيها توجع للمعنى كل و بانهم في الموج ايش لك ورق بيها والله اشبع الوفا فبرعن ويه اللي قد ما يسقي من اجل اكمل ا انت الناس دارب خط كلمه معنى الوفاء في هي نبع الطيب لوه او بل في الضاع ام ان حبك اللي طافي من حناتنا شلون البيك متمسك ابقى الظل مبتئ ما الشام ماكو مجامل عدل بالمبدأ وبالعقيدة ها شلون البيك متمسك انا اريد تفهم المعنى عندنا عقيده ومبدا كل اللي يتبع العقيده والمبدا شلون البيت ام اسمك ابحثي المقبدا اجي اي حد يلي في عسلك والباطل أو شيمت بارك يا حسين ما خطرات المتقادر خرّت جمزة من الأفطار الضربة وأرواح الأمزار هاجي يا اللي بس راح حيال كل حياه كل ما تجو حبك تكسر عتيدك هاجي شلون البيت مش معي بس ابعد يا حزيان انت يا سنة بيان انت اروي الباطل وشي ما اتمع انبارك يا حزيان ما اخرجي المتقادل اخرجي الزمن اقطع الضربع وعروع انا اجي يا يسعدا وهجال كل حياه واللي مشقول احب استر عقيدك وحنا ابن يس الهالي اللي ذكر من وعد الغاوية حسين لطلق من جي حسين الواجب تضحية من رجل احنا بطرق ضحين وصحنا بطرق ثورية والسينه او فيتنا في سمروه يا او صحنايا هل بهيموت قلبي عذنا وكار ما اسمه الليل جابوا شعاف ماضينا امين وعد الغاري يا خديع اللي اصطنع انتع لي انا الوعاد اصطحي احنا صحنا بصرفة ثورية. او لهجة حب حسينية. او طيبة نافيت مرضية. الصحنا يا حلب هالموت. الصحنا يا حلب الموت. الفيحة نور. شرا ما اسمي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم اما يجيب المضطر اذا دعى